وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن لا تتخذوا, تتخذوا من دوني وكيلا برية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض لتفسدن في الارض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا فاذا جاء وعده اولىهما بعثنا عليكم بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم ردّدنا لكم القرّة عليهم وأمدّناكم وأمدّناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأمفسكم وإن أساءتم فلا harm فإذا جاء وعد الآخرة ليسوجوهجكم ليسوجوهجكم واليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليت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 وكان الإنسان عزولا وجعلنا الليل ونهارا رأيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتقو فبلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه ائره في علقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه من شورا اقرأ كتابك.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 أمرنا مدري فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفّب ربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا ما كان يريد العاجل تعدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم ما يصلها مدمن مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن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 ولا تجعل مع الله إلها أخرى تلقى في جهنم فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا ليتذكروا وما يزدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آل هذك كما يقولون كما يقولون إذا لبتعوا إلى العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقودون علوا كبيرا. يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنَّ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 مورى نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك اذ يستمعون اليك واذ هم نجوا اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا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 العساء أي يكون قريبا يوم يدعوكم يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بالثم إلا قليلا وقل عبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزل بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو مبينا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 لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَ النَّدْرِيَّةَ لَأَحْتَنِكَ النَّدْرِيَّةَ إلَّا قَلِيلًا قال اذهب فمن تبعك منهم فمن تبعك منهم فان جهنم جهنم جزاؤكم جزاء امهورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم واجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم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 يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدون لكم علينا بيعاً ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر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 وإذ كذل يفتنونك عن الذين أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لتخذوك خليلا ولو لانثبتناك لقد كتت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإذا كَذُولَ يَستفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا الَّلَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا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 علينا وكثيراً إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا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 فأبَأَكْثَرُ النَّاسِ إلَّا كُكُوراً وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجَرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَمْرُوعاً أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ النَّخِيلِ وَعِنْبٍ فَتُفْجِرَ الْأَنْهَارَ فَتُفْجِرَ الْأَنْهَارَ فِي لَالَهَا تَفْجِيراً أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفَةً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 ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاب نقرأه قل سبحان ربي قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا وما من عنا سئيئ يؤمن إدّاؤهم الهدا إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا قل لو كان في الأرض ملائكت يمشون مطمئ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 اَبَى الظَّالِمُونَ فَبِأَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّمَسَكْتُمْ إِذًا لَّمَسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا